نرجو منكم شيخنا حفظكم الله أن لنا الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة الأصولية التالية هل أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفيد العموم أو ما يجري مجرى الأفعال كالأحوال الخاصة لأن من العلماء من قال بعدم عمومه بدعوى أن العموم من عوارض الأنفار أو حكاية الصحابي فعلا ظاهره العموم وتطبيق تلك القاعدة على الأحاديث الآتية قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة الجار جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصفظ، هل هو عام في صفر الطاعة والمعصية نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرب قضى بالشفعة فيما لم يقسم صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل الكعبة أهل هو عام في الفضيرة والنافرة وبارك الله في علمكم وأطال في عمودكم عن الطاعة والخير والعلم وحفظكم من كل مكروه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة صور منها كل فعل تشريعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم خصوصيته به ذلك لأن المعلوم استقراء من القرآن أن الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب خاص والمقصود منه العموم في الحكم نحو قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وبينا فيه عموم المكلفين قال تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا ثم قال منيبين إليه والتفور وما ورد بعض الخطاب الخاص من التعميم في الآيات يستدل به على شموله لامته إلا إذا دل دليل على الاختصاص به ولم يعد حالة إذ تشريعا لغيره ويحرم فيه التأسي وأفعاله صلى الله عليه وسلم المثبتة إن كانت لها جهات فليست عامة في أقسامها لأنه يقع على صفة واحدة فإن عرف تعين وإلا كان مجملا والإجمال شانه التوقف به والتعطيل حتى يجد الدليل المبين يقول الراوي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غيبوبة الشفق فلا يحمل على الأحمر والبيض تعميما كما لا تعم صلاةه صلى الله عليه وسلم في الكعبة للفرض والنفل لأنه إخبار عن فعل معلوم ووقع على صفة واحدة معلومة فلا معنى للعموم بالنسبة لأحوال الفعل أما قول الصحابي مرفوعا لها عن بيع الغرر وقوله وقوله أيضا مرفوعا أضى بالشفعه للجار فإنه يعم الغرر والجار مطلقا لأنه ليس بحكاية للفعل الذي فعله بل هو حكاية بصدور النهي منه عن بيع الغرر والحكم منه بتبوت الشفعه للجار والنهي قول منه صلى الله عليه وسلم لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول لمعرفته باللغة وعدالته ووجوب تطابق الرواية للمسموع فكان قول الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أو قضى أو حكم يقتضي العموم ويؤيده إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، فقد احتجوا بها في عموم الصور التي وقعت في عصرهم. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخابر ولا نرى بذلك باسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول: نها رسول الله صلى الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فتركناه لقوله وعمد عموم قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة المحاقلة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وقضى رسول صلى الله عليه وسلم بشفعة الجار وفيما لم يقسم واستدلوا في تلك الألفاظ على عموم الأشخاص الذين وقعوا في النهي والأمر والقضاء ومن شابههم لمن جاء بعدهم من جهة لفظ الصحابي ونصه دون نكير فكان إجماعا أما قال الصحابي كان رسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان يجمع بين صلاتين في السفر فهذا يفيد العموم ولا يجري فيه الخلاف المتقدم لأن رفض كان إنما يؤتى به لحكاية الفعل والحادثة على وجه التكرار وما تكرر أقوى وقعا مما وقع مرة واحدة والعلم عند الله تعالى وآخر الدعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه واخوانه